تجار بين شباب اليهود وحاخاماتهم تقدم القائد صلى الله عليه وسلم نحو حصن قريضة فعرض عليهم أمرين الأول أن يصبحوا إخوة في الدين وينتهي كل شيء فربه هو رب موسى وعيسى، والذي أنزل التوراة والإنجيل هو الذي أنزل القرآن، وقد رأوا من المعجزات ما يكفي للتأكد من نبوته، وآخرها معجزة الريح التي عصفت بالأحزاب، بل إن ضمن جيش المسلمين، حاخام سابق وصفه اليهود يوما بأنه خيرهم وابن خيرهم وعالمهم وابن عالمهم وهو عبد الله بن سلام فإن رفضوا فعليهم النزول عند حكم نبي الله فيهم رفض اليهود الإسلام لأنهم عنصريون لا يؤمنون إلا بنبي من قبيلتهم إسرائيل بل أقدموا على قتل أنبياء منهم وحرضوا على قتل يحيى ووالده زكريا وهموا بقتل عيسى فكيف يؤمنون بنبي عربي؟ وفجأة تعال الصراخ داخل الحصن. دب شجار بين حاقامات قريضة وثلاثة شباب. هم أسيد بن سعيه وثعلبة بن سعيه وأسد بن عبيد. شباب من قبيلة هدلن اليهودية. أنصتوا قبل خمسة عشر عاما لكلمات سمعوها سمعوها من حاخام قادم من الشام وسكن يثرب يقال له ابن الهيبان كان رجلا خيرا وكان أهل يثرب قد لجؤوا إليه مرات عدة وذلك عند القحط يقولون يا ابن الهيبان أخرج فاستسقي لنا فيحلف أن لا يستسقي حتى يتصدق كل واحد منهم بصاع من تمر أو مدين من الشعير للفقراء فإذا تصدقوا خرج بهم إلى حرة يسرب فاستسق الله فما يقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب شاخ الحاخام ابن الهيبان وحضرته الوفاء، فاجتمع الناس إليه فقال لهم ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير أي الشام إلى أرض البؤس والجوع قالوا أنت أعلم قال إنما أخرجني أتوقع خروج نبي قد أظل زمانه هذه البلاد مهاجره فاتبعوه فلا تسبقن إليه إذا خرج يا معشر يهود ثم مات وهاهم الشباب يصيحون في وجوه الحاخامات يا معشر يهود والله إن محمداً للذي ذكر لكم ابن الهيبان فقالوا ما هو به قالوا بلى والله إنه لصفته لم يهدأ الشجار لكن بوابة الحصن فتحت فإذا بالشباب يخرجون يمشون بإجلال نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم بين يديه ثم عادوا إلى الحصن فأخرجوا زوجاتهم وأبناءهم أرتج اليهود وأفحموا وتشاوروا وبعد التشاور أطل يهودي وصرخ مناديا بحل ثالث